Nabiin, Wahidul al Mursalin, dan wa ilhami Malaikat al Mekarbin. Allahumma qaninna bililmu, fuzayinna bilhilmu, wa akrimna biltaqwa, wa jamilna bilamfiyah. Ya Rabbal Rahimin, Rabbana, atina miladunka rahmah, wa alimna miladunka Lai melana, ilma galm tana. Inna ka antar ngali bil hakim. Sallallahu ala siddina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi wa sallam. فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِّلَّهِ ۚ وَلَا مِثْلُهُ ۖ وَلَا مَثِيلٌ <سؤال> ۖ وَلَا مَأْوًى إِلَّا مَأْوَى إِلَى اللَّهِ ۚ وَلَوْ رُدُّوا بِمَا أَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى وَقُضِيَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ إِلَى اللَّهِ ۖ فَتَصْدِيقُ لِمَا فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ الحمد لله ومنه حمده ونصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أنصح نفسي وصحابتي وأهلي بيتي وتاجرتي وطلبي وأرجو الله وكلاكم علي 40 درهم kalau jimat terperliya alhumdulillah. Wa amma ma'ansul sabar wa ma'ansul bani Nisfu. Nisfu ak akhir riba wajib itu limusir. Wa akulima min yatim wajib lima hat. Robbahu aleihin min almakula tak bersalah syubhat. وقد لعن الله ورسوله اجريا فنقول كما قال الله عليه السلام: "فَطَالَ عَلَى النَّاسِ وَعَلَى الْجِنِّ" وقال الله: "وَصُمٌّ وَبُكْمٌ أَصَمٌّ لَمْ يَهْتَدِ بِهِ وَمَنْ أَعَادَ عَلَى أَسْمِهِ وَلَعَنَ كُلُّ صَفٍّ وَقُلْ مَنْ أَعَادَ عَلَى صَفِّ فَذَلِكَ مَيعادُه" بسم الله الرحمن الرحيم نعم بعد ان انتهاء المؤلف من ما يتعلق بالقسم العبادات نعم يبدأ بما يتعلق بالجوارح وما يتعلق بحفظ الجوارح وهو وهو الكتاب ولان قلنا الكتاب جمع بين التوحيد وبين الفقه وبين التصوف وما يتعلق بحفظ لعظة او الجوارح السبعة هذه الجوارح التي تجرح الانسان في دينه اذا لم يحافظ عليها ينبغي ليجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه الأعضاء السبعة، فهذا المؤلف قد شرع في هذا، وما يتعلق بحفظ القلب من المعاصي. حفظ القلب من المعاصي يعني أنه لا يكون في قلبه شيء يهم بأمور التي تكون في قلبه مثلا سأأتي معنا معناها المعاصي التي تكون في القلب؟ فلهذا كما قلنا شرع المؤلف في هذا الباب وما يتعلق بالتفقه ما يتعلق بالتصوف أو تقول تقول لي مثلا تربية النفس مثلا ما يتعلق بالتربيه ويعني يسميه الإنسان بما شاء يعني ما يتعلق بهذا الباب وما يتعلق بال في باب التصوف فلهذا قال بعضهم من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق يعني ايش هو التصوف معنا هو العمل بالعلم هذا المعنى أن يعمل الطالب العلم بما بما علم يعني هذا المقصود من هذه الابواب ومن قولهم التصوف يعني وقد تسميها بهذا بغير هذا الاسم فيكون نفس المعنى فلهذا كما قلنا قال بعض من من تفقه ولم يتصوف فقد تفسك لأنه كيف يعني يعني فقيها وعالما ولكن لا يعمل بعلمه ولو باليسير يعني وليس معنى يعمل بالعلم كله عمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات أما الذي يتفقه أو يتعلم العلم وبواب العلم ولكنه لا يعمل أبدا ما يعمل شيء من هذه العلوم أبدا فتجده يعني مصرا على المعاصي ولكن إذا وقع الإنسان والمسلم في شيء فيتوب إلى الله ويستغفر لأنه من شأن الإنسان البشرية وقد يقع في شيء وهكذا يعني فلا يخلو الإنسان من العلم من المعاصي ولا يخزن من الذنوب لكن المطلوب منه المبادرة بالتوبة الصادقة فلهذا أما الذي يتصوف ولم يتفقه واحد شخص مثلا تجده مشغول بالعبادة وبالتصوف ولكن لم يتفق أبدا ولم يقرأ في شيء مكتوب الفقه فكيف يتعلم يعني العبادة كيف مثلا يعبد الله تعالى وهو فيعبد الله على جهل فيصير مثل الزنديج الذي هو يلعب بالدين يلعب لعب يعني فهو هذا الذي يتفقه أو يتصوف لم يتفقه أما الذي هو الذي يتفقه ويتصوف فقد تحقق يعني يعني يجمع بين بين الفجه بين العلم بالعمل وهذا المقصود من التصوف يعني الصوف هو منصفه من الكدر يعني له تعابير كثيرة ما هو التصوف يعني يعبر يعني لهم كل واحد يعني يعبر عنه بتعابير كثيرة، فبعضهم يقول هو من صوهي من صفاء إلى وامتلا من العبر، واستوى عنده الحجر والمدر، او استوى عنده الذهب وال والمدر، يعني يعني عنده امور الدنيا لا فرق بين التراب وبين الدنيا ما تكون بقلبه يعني ولا يكون متعلق بها، وبعضهم يقول هو الصوفي نص نسبة لأنهم من لبس الصوف. ولهم تعريف كثيرة في معنا ما يتعلق بالتصوف في لهذا أما الذي يتصوف ويتفقه فقد حق لهذا قال صاحب الزباد فقد جمع صاحب الزباد كذلك بين التوحيد وبين الشفقه في فختم كتابه بما يتعلق بالنفس فيقول من نفسه شريفة نبية من نفسه شريفة نبية لم يربع عن أموره الدنيئة من نفسه شريفة نبية نعم ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في اطلابها الليالي ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخاف ورتج وكان صاغ لما يكون أمرا ونهيا فكل ما أمره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر هذا المقصود من المسلم ومن ان يكون بهذه الصفات فكل ما أمره يرتكب هذا معنى التقوى فكل ما أمره يرتكب ومهن عن فعله ييتنب فصار محبوبا لخالق البشر له بيسمعه بطش فلهذا قال بعضهم متى تصير هاء هالف الفقير هاء الفقيه رأى متى يصير فقيرا ومعنا الفقر ليس قلة المال يعني، ولكن هنا يقصد به الانكسار والتواضع والعمل بالعلم هذا معنى اللي هذا قال يقول صاحب ما الذي العيش إلا صحبة الفقراء هم الصلاطين والسادات والأمراء القصيدة المعروفة المشهورة عن ما يتعلق بالتصوف غيرها فهذا معنى قول المؤلف الآن سيابو حفظ القلبي من المعاصي ويقبن على كل مسلم وكذا حفظ لعظة عين على كل مسلم لعظة سبعة وهي الرجل اليد العين الأذن البصر إيه ما هو معاصي القلب إذا قلنا كيف معاصية القلب الشك في الله يكون في قلبه شك مثلا يكون عنده شك في الله تعالى في وجود الله تعالى مثلا ولكن المؤمن يعتقد أن الله واحد فاللهم إذا اعتقد الصفات العشرون مثلا وإذا خطر على قلبه من هذه الأمور هذه يسمى وساوس الشيطان يأتي للإنسان ويذهبها ولا يتابعها قد يأتي الشيطان للبني آدم ويوسس له فيقول له مثلا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله تعالى فالمؤمن إذا يعني جاء عنده هذه الوساوس وهذه الأشياء فيقول هو الله الذي لا إله له الرحمن الرحيم الملك القدوس فيقرأ بعض آيات القرآن فلهذا من الدعاء يا مقلب, مقلب ثبت قلبه على دينك الشك في الله تعالى كذلك من المعاصي هذه معاصي القلب التي تكون في القلب هذه ليس تظهر الجوارح ولكنها تكون ماذا في القلب ثم قال كذلك الامن من الله تعالى يعني عنده امان وعنده انه يعني ما عنده خوف من الله تعالى الامن من مكر الله تعالى الامن يعني ما عنده خوف من الله تعالى فالمؤمن يكون بين الخوف وبين الرجاء دائما المؤمن يكون بين الخوف وبين الرجاء فالمسلم يكون بين الخوف والرجاء عنده خوف من الله تعالى ويكون عنده رجاء مثلا ان الله تعالى سيغفر ذنبه وان الله سيدخله الجنة وأن الله هذا في في قيد الحياة يعني أما إذا وصل المؤمن إلى مرحة الاستحضار أو في في حالة الغرغرة أو في حالة وقت استحضار الموت فيجنب يعني بالرجاء يكون عنده رجاء من الله كثير ومعنى الرجاء هو أن يكون عنده أن يحسن ظن بالله تعالى. في هذا قال في الحديث خصلتان ليس فوقهما شيء من الغير حصة حصة بالله وحصة ظن بإعباد الله. ومعنى حسن ظن بالله أنك تعتقدي أن الله تعالى سيغفر ذنبك وعنده الله سيطغلك إلى هذا معنى الرجاء. لكن الأمن كذلك ما يكون عنده أمن من يعني ما يكون عنده خوف لا تكون عند عنده خوف من الله تعالى. ولا يظن أنه مقيما على معصيته هذه يسموه استدراج وليس مثلا إذا حصلت على على, على يده مثلا من أمور الخوارق العادات أو من بعض الكرامات التي تحصل على الشخص ليك هو غير مستقيم هذا ليس معنا أنه إنه أنه مثلا يعني على طريقة حسنة لا فيتنبه يعني هذا يسموه استدراج وليس وليس كرامة تحصل على يديه إذا كان لم يكن عنده أم يكون والأمن من مكة الله تعالى لكن دائما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء فعنده خوف وعنده رجاء ولا يكون عنده أمان مثلا إن أماني المغفرة لعبت بيقوم حتى خارج من الدنيا مفاليس يعني عنده أمان يعني هي كلمة حق ولكنها أريد بها يعني مثلا يقول مثلا أن الله يعني هو يرتكب المعاصي ويقع في الذنوب ويقع ويقع, ويقع. ويقول أن الله سيغفر لي ولم ولم يتوبر الله ولم يشمر في العبادة والطاعة فهذه أمان هذه إن قال نعم أحد التابعين يقول سيد الحسن البصري إن أمان المغفرة لعبت بأجوان حتى خرج من الدنيا مفاليس لكن المسلم يكون بين الخوف وبين الرجاء فإذا حصل له شيء من الذنب فيستغفر ويتوب لأنه ليس معصوما فهو قد يقع في بعض المعاصي قد يقع في بعض الأشي لكن المقصود أني أنه إيش أنه يستغفر الله تعالى ويتوب ويتوبي الله تعالى. القنوط من رحمة الله كذلك هذا من القنوط يعني يجن يجنون من رحمة الله ومن يجنون يجنون من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون لا يكون عنده قنوط من رحمة الله تعالى كذلك المعاصي القبل التكبر على عباد الله تعالى والكبر معناه هو يعني قمط الناس أو استحقار الناس أو يرى نفسه على حد على على, على, على, على أخيه المسلم يرتفع على أخيها المسلم هذا معنى التكبر لكن دائما شاءنا المؤمن المسلم لا يتكبر على عباده على عباد الله تعالى ولا يرى نفسه على أحد شيء أبدا مهما بلغ في العلم والوجاهة وغيرها إلى هذا قال أحد العلماء يقول دع الكبرى يرى لله وحده وقد لعن الشيطان لما تكبر الشيطان لماذا لعينه لأنه لأنه تكبر فقال أنا خير منه قال أنا خير من نبي الله أهلم فكيف أن أمر بالسجود في هذا قال دع الكبرة إن الكبرة لله وحده وقد رعنا الشيطان لما تكبر ومن أنت يا مسكين حتى تنازع الملك رداء الكبراي وتفخرا فما أقبح استكبار قال عبدا بكفي نهارا ولينا يغسل البول والخراء فمن يكون الليسان هو حتى يرى نفسه على غيره أو يتكبر على الناس فهذا جاء في الحديث العظمته إزاري والكبريا وريداءه، فمعنى أنه لا يتكبر الإنسان، لا يتكب ومعنى الكبر هو قد يكون يظهر على العلامات الظاهرة، ولكن جعله من من القلب يعني من معاصي القبل إذا القلب هو التكبر فشان المو التواضع وعدم ال... ال نعم فلهذا قال الإمام الحداش يقول وإياك من قول القهولي أنت وأنا وأنت في فضل وأنت دوني في فضل وفي حسبي يعني يرى نفسه أنه أحسن من الـ من, الـ من أخيها المسلم في الحسب أو النسب أو العلم فقد تأخر أقواما وما قصدوا نيل المكاري واستغنوا بكان وبكان أبي فليس شان المؤمن هذا ولا شان المسلم ولكن بالعكس أنه التواضع عدم والانكسار والتواضح ثم قال والتكبرى بعد الله تعالى الرياء كذلك نعم كما قال هناك رد الحق على قائله واستحقار الناس استهزى بهم رؤيته أنه خير من كثير من خلق الله تعالى يرى نفسه أنه يعني أحسن من خلق الله العجوب بطاعة العجوب معناه أن يعجب بعمله أن يعجب بالعمل الذي فعله والذي عمله هذا معنى العجب أن تعجب بما عملته أه؟ لكن إذا خطر على الإنسان هذه الأشياء في... فيبعدها عن نفسه ولا يتابعها ولا يدامن إذا كان يعجب فالعجب يحبط العمال إلا إذا فرحها بما وفقها الله تعالى من عبادة ومن عمل صالح فلا يضر هذا ليس من العجب لأنه فرح بما أفقه الله تعالى بما، ولكن فرق بين العجب هو تأ أن تعجب بالطاعة أن أن تكون مثلا عندك مثلا عجب الذي تعمليه مثلا من من أعمال صالحة أو من عبادة أو من قيام ليل مثلا أو من ركوع ركعتين يرى نفسه أنه فدائما شان المسلم عدم العجب بالطاع التي يفعلها كذلك العجب قال نعم رؤية العبادة واستعظامها من العبد ثم قال الحسد الحسد نعم أن يحسد الشخص غيره هو. بخلاف الغبطة الغبطة محمودة أما معنى الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم يعني يعني هذا المذموم الحسد الذي جاء في الحديث والنهي عنه أن يتبلل يتولى زوال النعمة التي في أخيه المسلم أن تتمنى زوال النعمة لأن من نعم الله على هذا أخوك المسلم هو الله سبحانه وتعالى فكيف أنك تتمنى أن يزيل هذا النعمة من من أخيها المسلم هذا معنى الحسد بخلاف الغبطة محمود الغبطة الغبطة معناها أن تتمنى مثله مثلا سواء في العلم سواء في العبادة في الجاه، في المال لهذا قال لا حسد إلا في اثنتين رجلنا الله مالا أو علما والحسد والحقد كذلك الحقد هو الذي يكون يعني أشد من ال... في القلب وكل هذه أمراض القلوب فلذا عرفنا الحقد على عبيد الله تعالى ومن الحسد كراهية النعمة على المسلم يعني يتمل... يتمنى زوال النعمة كأنه يقول لماذا يا الله تعطي هذا الشخص هذه النعمة هذا معنى كراهية النعمة على المسلم استثقالها يعني يستثقل المسلم المؤمن إذا كان رأى نعمة في أخيه في أخيه المسلم ويستثقل تلك النعمة راية النعمة على المسلم واستثقالها استثقالها يعني يراها أنها أنها ثقيلة على النفس هذا معنى استثقالها اه فهذا قال المؤمن يغبط والمنافق يحسدون المؤمن يغبط فالغبط ما تضر الغبط يعني يغبط مثلا ويقول اه فلهذا جاء في في في تعالى ومن شر حاسد إذا حسد فالمؤمن دائما يقرأ المعودتين حتى يحفظها يحفظها الله تعالى من الحسد ومن ولكنها ما تضر الإنسان إذا واحد يحسد شخص ما ما تضره يعني إنما تضره هو يضر يضر نفسه هو يعني أما غيره لا يضره لا يضر غيره بهذا الشيء فلهذا قال عندك هنا واستتقالوها هذا استتقال معناها يراها ثقيلة كذا يعني في أخيها المسلم هذه كلها معاصي القلب ومنها الإصرار على معصية الله تعالى فالمضموم هو الإصرار على المعصية الإصرار نعم البخل بما وقب الله تعالى البخل بما أوجب الله تعالى ما الذي أوجبه الله تعالى؟ مثل الزكاة هذه واجبة فإذا بخيل بالشيء الواجب هذا الذي هو معصية يعتبر. أما إذا كان بخيل بالشحيح في المال أو بالصدق هذا يعني ليس من الله وان كان مذموما البخل مذموم من أما إذا اذا شيء واجب على المسلم واجب عليه أن يبعد عن قلبي هذا الشح وهذا البخل وهذا الذي هو واجب عليه والبخل بما أوجب الله تعالى سوء الظن بالله و الله كما قلنا خسرتان ليس فوقهما شيء فوقهما شيء من الشرق سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله سوء الظن بالله و الله الى هذا قال حسن الظن هناك بالمولى ترى البشرة حسن الظن ونك بالمولى ترى البشره فالنعم وبخلق الله تعالى فيحصن بالله تعالى ان هذا قال احد العارفين بالله قال ما يخيب صاحب حسن الظن وان اخطا وان اخطا وان اخطا صاحب حسن الظن ما يخيب ما حسن ان حسن الظن ان تحسن الظن بي يقوك المسلم يعني ما تسيء الظن به في أفعاله في, في حركاته في أموره في فدائما حتى ولو كان ظاهرها لكن تحصل ضم به تحصل ضم به ولا تصيء ضم به مثلا في ما يفعله أمور ظاهرها مثلا معصية أو ظاهرها ولكن إذا رأيته مثلا تقول ربما كذا ربما فدائما تكون عندك حصى ضم بالناس يعني الصورة ضم بالله معناه أنك مثلا أن يعني تعتقد أن الله تعالى يعني يعاقبها أن الله تعالى سجن الله لا في فلا فلاي في دائم يكون حسن ظن بالله حسن ظن بعباد الله لهذا هذا قالش قال يمحو ذلك وعلى حسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وانسي وجلسي طول الليل وأنا هادي فلي حسن الظن لازم هذا معنا حسن الظن وسوء الظن فحسن الظن بخلق الله تعالى هذا دائما كثير من ما كان يقول ينبغي الإنسان أن يحصلوا الضم الناس ولا يصي الضم بأحد من الناس إلا إذا حتى ولو كان والتصغير لما عظم الله من طاعة ومعصية ولا يستطر شيء مثلا من العبادة وإن قلت تلك العبادة العبادة القليلة مع, مع الإخلاص أو لا تكون عبادة كثيرة ولكن بدون خلاصه بدون فاللهذا قال عندك هنا والتصغير ما عظم الله تعالى من طاعة ومعصية لا يشتقر شيء الإنسان لا يشتقر شيء حتى لو كان معصية صغيرة لا يقول هذه الصغيرة مثلا أفعلها أو يرى أنه بعض العبادة يعني ليس فيها أجر كثير لا قد يكون عبادة قليلة ولكنها فيها أجر كثير وثواب عظيم مثل الصدقة مثلا لو تصدق مثلا بشيء بسيط مثلا ريالاً ريالين، وأن كانت، يعني ولكن يعني هذا شيء يسير، ولكن يعتقد أن الله تعالى سي لا يكون يصغر هذا الشيء التصغير معظمة على مطاعة أو معصية إلى هذا جاء في الحديث هنا قال أخف الله تعالى ثلاث في ثلاث رضاه في طاعته فلا تحتقرن مطاع شيئا غضبه في معصيته فلا تحتقرن من المعصية شيئا واقف وليه في خلقه فلا تحتقرن منهم أحدا ثم قال ولا منه من معصية أو قرآن أو علم أو جن من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو ناد حتى ولو قرأ شيء يسير من القرآن مثلا العلم ولو يسيرا كل ذلك من معصي والخبائث المهلكات بالبعض ذلك من يدخل في الكفر والعيادة بالله تعالى ومطاعة القلب إيمان بالله تعالى هذه طاعة القلب نتكلم عن المعصية ثم تكلم عن عن عن طاعة القلب بالله ما هي طاعة القلب فعندنا معصية بالقلب وعندنا طاعة بالقلب فال فالمعصية بالقلب كما تقدم معك الشك في الله ألم من في الله الكبر الحسد الحقد هذه كلها من معاصي القلب هذه كلها من معاصي فلهذا ينبغي للمؤمن والمسلم أن يحفظ جواريحه إذا هذا قال أحدهم حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر لأن كان أحد العلماء بلغ يعني فوق المياه أو مئة وخمسين سنة كما يذكرون عن صاحب كتاب الغاية والتقريب أو المسمى كتاب إبي شقاع قال هذا الإمام بلغ في العمر مياه وستين سنة أو أقل وكان يدرس ويفتي وهو بكامل صحته فقال حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر وقال أحد العارفين بلان من السادة بعلو يقول ك يعني ملكت عضايا السبعة ما صرفتها إلا في طاعة ملكتوا أو حفظوا عضايا السبعة ما صرفتها إلا في طاعة الله وقال بعضهم ما ما فعلت مكروه ولا هممت بِمكروه حتى المكروه ما كانوا يهموا به هذا معنى قولهم من طاعة القلب الإمام بالله تعالى ولمات تقدم معنى ما يتعلق بليان التصديق اليقين لخلاص التواضع هذه هذه طاعة ال طاعة القلب، الإخلاص، العمل لله تعالى، التواضع، من تواضع قال رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. النصيحة للمسلمين، نعم ينص أخوه المسلم إذا رأى منه شيئا، ولكن دائما النصيحة تكون في السر وليس في العلانية. إذا أردت إرادة تصحي أحد مثلا تنصحه. ولكن ما تكون النصيحة في الملاء أو في العلانية لكن تكون بينك وبينه هذا المقصود من النصيحة حتى تنفع تلك النصيحة ويبدأ هو بنفسه تبدأ أنت تبدأ بنفسك بعدين حتى فالهذا لما في الحديث نعم قلنا لمن يرسل الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولم تزمينه معامتهم النصيحة والنصيحة للمسلمين ومعنىها خلاص القول والعمل للمسلمين لأن تعليهم دينهم تعطي فقيرهم تيتنب غشهم هذا معنى النصيحة السخاء كذلك أن يكون كريما حسن الظن تعظيم شعائر الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشكر على, على نعم الله كالإسلام وطاعة يشكر الله على عطاه الله الإسلام وغيره لم يدخل الإسلام فسأل يشكر الله فيقول الحمد لله الذي على على نعمة الإسلام كفآ بها من نعمة الطاعة وسائر النعم الصبر على البلاء فيصبر المؤمن وشأن المؤمن والمسلم دائما في بلاء وفي محن وهكذا الدنيا لأنها جبلت على الأكدر وجبلت على المحن وجبلت على ال... لا تخلو من كدر ولا تخلو من محن وبلايا وأمراض لقد خلق قال في قوله تعالى لقد خلق الإنسان في كبد فالمؤمن دائما ما يخلو من من هذه الأشياء لا بد من الصبر يعني والصبر إذا صبر يعطيه الله الثواب أجر الصابرين الصبر على البلاء ولكن دائمًا الممس مرسى صل الله العافية يسال الله اللطف في حياته في أموره يعني ماي ف... فلهاذا قال بعد اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان ف... فلأ يسلس هذه الأمور التي ما يقدر يتحملها صبر على البلاء مثل الأمراض المحن موت لأحبة كذلك هذا يقعف دائما لكن ماذا يفعل المؤمن لابد الذين إذا أصبتوا مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجع فيأتي بهذا الدعاء فيقول اللهم أخلفني خيرا منهم أخذ اللهم أقول اللهم أجبني في مصيبتي أخلفني خيرا منها هكذا النبي علم علم السيدة المسلمة عندما مات زوجها فقالت هذا الدعاء فلهذا يعني كانت تقول من من هو خير من من من أبي سلمة ففجاء النبي صلى الله فصار يعني أفضل بألف مع من على وكيلا ولكن المؤمن يأتي بهذا الدعاء والله ما يجنه في مصبتين وخلف خيرا منها دائما المسلم هكذا يرجع ويسترجع ويصبر الصبر المطروب نعم عند الصدمة الأولى الصبر ولا يحزن ولا يرفع صوته بالبكاء والصراخ هذا هذا كله منهي عنه فلهذا جاء في الحديث ليس منا من شق البيوق وضرب الخدود ودعى بدعوى الجاهليه فهذه كلها مذمومة يعني ومنهي عنها من أفعال الجاهليه ولكن المؤمن قد يبكي البكاء لا العين تدمع والقلب يحزن ولكن دائما يكون يصبر رفع الصوت مثلا الضرب الخدود هذه كلها من أفعال جاهليه ولا يفعلها المسلم ولا المؤمن فقد المال مثلا يصبر فقد عليه مال ضاع عليه مال صلّت الناس عليه كذلك يعني دائما لسان يتعرض الأذية يتعرض من الناس يودوه مثلا في الكلام في ال ما يخلو المؤمن من من يعني يوديه مثلًا إما بلسانه أو بأفعاله أو بأجواله صلّت الناس والصبر على الطاعة كذلك الصبر تحتاج إلى طاعة الصبر الطاعة تحتاج إلى صبر القيام للصلاة يحتاج إلى الصبر، قيام الليل يحتاج إلى الصبر، وكل شيء يحتاج صبر، بر الويدين يحتاج إلى صبر، صلة الرحم، ففي أمور كلها على الصبر، فلهذا قال في قوله تعالى إنما يصفو الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون هذا يعطيهم الله أجرًا بدون حساب يعني أجر كثير جدا لأنهم صبروا وتحملوا. ولكن المؤمن لابد يرجع إلى الله تعالى ويدعو الله تعالى فليضر هذا ما يخلوه ما إليه ليس من يعني إنه, أنه ليس من الصبر له الصبر على المعاصي ثقه بالرزق يعرف يعني الله تعالى سيرزقه وأن الله سيعطيها الرزق وما يدعوه رضي الله على الله يرزقها فالمؤمن قدمي الله تعالى برزقه بغض الدنيا نعم يكون الدنيا ليس في قلبه ولكن في في في, في يده لا تضر لكن لا يكون عنده حرص فالدنيا بغض الدنيا وعذاوة النفس نعم والشيطان فالهذا قال وحفظ القلب قال لي لما فيها الشيطان والنفس الهوى والدنيا فالنسان يحفظ إذا الله تعالى يحفظه من النفس فالهذا قال أربعة المهلكة العبدي أنا ونحن ولي وعندي فالمسلم ما يقول أنا كذا أنا أنا دائما لما يتكلم فلا ولكن إلاه تضر ولكنها قد في لهذا قال قال في أنا خير منه لا يقول نحن كذا نحن في لهذا قال بعضهم أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ولي وعندي وعداوته النفس والشيطان لهذا قال وحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا هذه من الدعوات العظيمة يسر الله سبحانه وتعالى المؤمن المسلم أن يحفظها تعالى من الشيطان والنفس والهوى والدنيا محبة الله ورسوله وصحابته وهلبيته، نعم، ولا يعني في أصحاب رسول الله لا يبحث ولا يتتبع ما يفعله، لكن يعني على أمره من الله تعالى والله سيقفون بين ما ما ينبغي لسانا أن أن يعوز فيما قرأ بين الصحابة. يعني هذا قال وما قرأ بين الصحابة تنسكت وما قرأ بين الصحابة. محبة الله وصحابته فذو القدح فيهم هادم أصل دينه قال سيدنا الحداد فذو القدح فيهم هادم أصل دينه مكتحم في لي زيغ وبدعته يعني الذي مكتحم في لي زيغ وبدعته يعني الذي ولكن يعني ينظر إلى من تقدم من أسلافه ومن السلف والأقدار فكانوا حريصين على عدم لا يلوث آسنتهم بما جرى بين أصحاب رسول الله وما جرى فتلك أمة قد خطلها ما كسبت ولكم ما كسبتم وماذا يستفيد إذا يتكلم على أصحاب رسول الله واحد منهم كذلك محبة أهل بيت الرسول الله نعم محبتهم مفروضة كالمودة وآل بيت رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة التابعين الذين أدركوا الصحابة يسمى تابعي والصالحين كذلك حب الصالحين في قال الإمام الشافعي يقول حب الصالحين ولست منهم لعلي أنا أنا بهم شفاعة وأكرههم من المعاصي وإن كان وإن كنا سويهم في البيضاعة فالإمام الشافعي يقول حب الصالحين ولست منهم وإن كان هو منهم يعني في قال في تحب الصالحين وأنت منهم لما سمعها الإمام أحمد ترميذه الإمام عبد بن حبال قالوا تحب الصالحين وأنت منهم قال حماك الله من تكل بضاعة قال وتكرههم بضاعة عمال حماك الله من تكل بضاعة لكن هكذا شان العالم وشان العارف يرى نفسه أنه ما عنده شيء من هذه المحبة الشكر على, نعمد على نعم الله تعالى كالإسلام مطاع وساري نعم وبغض الدنيا قال والصالحين والرضا عن الله تعالى توكل عليه wa ghayr zalik min alwajibat alqalbiyah almun yani munghiyah ya tadi habib telah menjelaskan banyak hal insyaallah besok kita akan hadamkan yang untuk al-salama jamiah dan berarti Rebu pagi kita hatam Rebu pagi Atau besok Malam rebu Kalau Habib Husin tidak ngajar, Kita akan hatakan besok malam Karena Habib Husin eh, hari Kamis InsyaAllah pulang, berangkat ke Mekah Semoga kita mendapatkan barakahnya InsyaAllah nah, Silakan dibaca Bergerak ya. عن رسول الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم من يداوي مرضاً فليذهب به إلى طبيب، فإنه لا ضرر ولا ضرار". عمر بن حاتم قال: "أخبرنا من جاري، نعم. وعليك نعم، أجري. نعم بعدها بعدها وعليك نعم لمفهوم التعانق sama ini untuk keadaan yang masih terbagi misalnya inilah namanya nanti oleh sebab dia bersatu ما <تصفيق> عليك الذي وذكر ماذا نقول ماذا اننا نشك على مثل الغصب والذين غلبوا فكان عليهم شكي ولا اقدر على الوثيق لهذه الثوابه العنه ما صادقة إذا حلف مكسان يمينا كاذبة فهذا معنى عليه كفرة اليمين إذا لم يفعل الذي حلف عليه مثلا إذا حلف بالله تعالى أن يفعل شيء ثم لم يفعله فلهذا قال عليه كف ما هي كفرة اليمين مثلا يطعم عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين طعاما يعني ليس مطبوخا لابد يكون طعاما يعني يوزعه على الفقراء والمساكين عشرة مساكين أو يكسوا لهم أو يكسوهم مثلا من الكساء يلبسهم مثلا قميص ثوب مثلا بس يكون لباس كاملا او كسبتهم او طعام عشرة المساكين او تحيل الرقبة الرقبة الان ليس موجودة ان يأتوا يعود ويعتقه بعد هذا كله يصوم الثلاثة ايام هذا كله في اليمين اذا عجز عن الثلاثة الاشياء هذه كلها فيصوم ثلاثة ايام ولو يسن التوالي فقط يعني ان تكون متوالية اما لغو اليمين هذا الذي لم يقصد اليمين فلا شيء عليه لا يوحيكم الله بالله في أهيمانكم لغو اليمين اللي يسبق اللسان وما قصد أن يقول الله تعالى لكن هو لسانه سبق إلى اليمين فهذا الذي ليس عليه شيء لا ما عليه كفارة لأنه يسموه لغو اليمين العلماء يسموه لغو اليمين إذا لم يقصد اليمين أما إذا قصد اليمين ولم يح على الشيء الذي هو فيه هذا الذي عليه الكفارة كفارة اليمين أما الجميل الكاذب هو هذه الجميلة الفاجرة كما قال هنا عندك تذق الديارا بلاقع يعني تخرب البيوت والديار الذي دائما الإنسان يحلف كادما فيقول والله كذا وهو ليس صادقا هذا ال... هذا الذي هو مذموما ومنهي عنه فالإنسان لا يحلف أبدا يترك الحلف بالكليه أو إذا طلب منه الحلف اليمين فيحلف يكون صادقا ما يكون كادما هذا ال... آ... أما الذي تسبق اللسان بدون قصد هذا اللي هو يسموه لغو اليمين يسبق لسانه بدون أن يقصد اليمين أما الكاذبة هي الفاقرة هذه التي منه عنها والتي سما اليمين الغموس الذي يذهب عند القاضي مثلا أو إلى المحكمة فيحلف بالله تعالى إلا هذا قال الإمام شافي ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا فدائما المؤمن والمسلم يجتنب الحلف إلا إذا كان طريبا منه ولا بد من الحفل اليمين هنا فيحلف في اليمين نعم تاتت انما <سؤال> في ماكن وان وراء المحرقه الشطاي فاين وراء الذين منذى قال هذا في وثائق عامه فقد دارت مسقطات وراء على ثلاثه قلنا لستنا ذلك قد صدر هو الذي وقال لكم وسلام فتنصب بحار مواجه ربنا دين و هو واقع في الشهد واقع في العراق وعلم انا الذي تناول العواصم قد لا أن يوصف لبعض العمل الصالح وإن مرد منه مبيرا فلا مد أن يعرض له الثابات الضاطلا ما يبسره عليه كالعجم والريق وعلى كل حال فالنبي يكون للقرام معهنه مربوض العليم التوقاف الطيبة ويقوم الضيب لا يقوم الضيباً طيباً ومنذ ذلك أن الأعقل ليتصوى رجعنا إلا بحركات الجوارد فحركات الجوارد لا تستطع إلا بالقوة التي تسببها الغداء فإذا كان الغداء خبيبا فإذا كانت القوة والأرضات المتواند فيه خبيبا قال عبد الله بحضر الله حكومة شغطتك حتى تكونك الأدايا وشغطتك حتى تكونك الأرضات فلنقبل الله ذلك إذ كنت إلا بالوراعة آدم ورؤوا يا مربوعة رسول الله الرضاو عليه والزماء فإنشتار الثوبة بعشرة الثلاثة وفي هذه ولن زلمه قلق عليه كل شيء واذا تاخذك الصوت اتبع حلمك في العراق فكيف يصل الحال لما نكون متلهين واذا نكفد في المكنون الا الذي هو على ظاهر الجسد فتبقى مثل الغناء الذي تخلد العروق والانغر ويدني بناء البدن وانا انا مخلصات قسمان احلموا شيء وثقوا في عينك سميته والخطر والهناء di sini terbundung ilah jaga terlalu. Bahawa kamu bapa itu dapat terangkan ayat dalam alkitab untuk anda kalian. Setani adalah untuk aktiv setiap tahun dengan orangnya. Bukan kita wujud kalian. Ada yang memerlukan ayat yang asalnya kita diwajibkan ini di share. Baik wajib هذا يقال له إنه وشتك فيني وهذه الشبه تركوها كبرها وهذه ه هذا له إنه وشتك في وهذه الشبه تركوها كبرها هذه الشبهة شبهة يعني التي فيها فيها شيء الذي يعني ومن تجى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالشبهة التي يعني يشك المومن فيها فيظن أنها هي حلال ولا حرام فيقع في شبهة ماذا يفعل في هذه الحالة فمن الورع تركها إذا كان خصوصا في الماكولات يعني كل ما كان في الأموال في, في الذي يعني يستوذه الإنسان من خارج غير بلاد المسلمين فهنا قد يقع فيه أو في حتى في بلاد فهنا يقع في الشبه هذه أما الحلال والحرام هذا نعم وهذه الشبه تركها من الورع ليس واجبا لكن من الورع أن يتركها نعم يعني آه فالسان فالمؤمن يدعه الشيء الذي يريبه أو الذي يشك فيه أو الذي يكون عنده شك فيه ما هو هذا الذي الذي سأستعمله أو الذي سأكله مثلا يعني حصل عنده شك وارتياح فمن الورع تركه ولكن جائز بالنسبة للجواز يجوز أن يستعمله أن يستعمله وأن يأكله وأن خصوصا إذا كان في أمور ما يتعلق بأمور المستوردة التي تاتي لنا من بعض الدول أو بعض، فهذه التي دعم يريبك لا ما لا يريبك، فشيء يريبك تبعه، ووو وخذ غيره وإذا كان شيء موجود خذه، فلماذا تقع في في الشبهة؟ نعم. وإنما يقتضي له عن ورعة الأرض. نعم. وإنما يتدل على ورع الرجل بعمجانه عن العبد المشكل حتى يبطفا ولا يقول العبد من المستقين حت حتى يترك الحلال المرضى الذي يتعد من أوله المقوع لما وراءه من الشهوات والحرام فقد طالد صلى الله عليه وسلم لا يخلط العبد درجة في المستقين حتى يترك ما لبث به حقر مما بيبث وقالت سحاوة ربان الله عليه وسلم كنا نسل السبعين بابا من الخلال مقافة الوقوع في الحرام وهذا أهل الخطوط عمله من زمان قديم فمن النبي ورع يتمجزنا عن الشكهات والمهربات ولا حول ولا قوة إلا بلا وعليت بمعرفة جميع ما حرمته عليه لتجنبه نعم. لتجنبه لتجنبه فإن من لا يعرف الشر يقفه أعلم أنه لا يخشى لذيذين من وقعه في تناول المحرمات العينية كأكل ما إلا يحل أكله من الحيوانات ولو في أسل أموال الناس عدوانا وظنما بالغصب والنهب والسرق بين ذلك إنما يحضر غالبا من جبار عقيل أو شيخار مريض وإنما دخل الاشتباه على أهل, أهل الدين من حاجة المالهم النظر في ثلاثة أمور الأول ترك تستيش في موضعك فبيان ذلك أن الناس يمضدمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص شخص معروف عندك بالخير والصلاة فكل من تعالي وعملني فعملكم إذا شئتك ولا تفعل والثاني شخص مزهور عندك فلا تعرفه ولا تعرفه بخير ولا, ولا بشري فإذا أردت تعامله هذا أو تقبل هديته فمن الورئين أن تفعل ولكن برسك حتى إذاك لو عرفت أنه يمتسر قلبك لذلك لذلك كان السهوتي أفضل مم. والثالث شخصا معروف عندك بالظلم كالذي يعامل بالربا ويجازف في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة يصل لأي المال فيبقى أن لا تعامل هذا الرأسا فإذا ولا بد أن تقدم التحتيش فالسؤال وهذا كله من الورق. حتى تعلم أن في يدي ضارا عظيما، فعندما لا يجب عليك الافتراس، وإذا وصل إليك عين تعلم أو تظن في علامة ضارة أنه أنها شبه، فلا تتوقف عن ردها، فإن وصلت إليك وإن وصل إليك على يد أصحاء الأصل، وإن وصل على يد أصحاء الصالحين، وإن وصل إليك على يد أصحاء الصالحين، لا تتوقف عن ردها. إلى هذا قسم الناس ثلاثة أقسام يعني يعني كيف الإنسان يعامل الناس مثلا بهذه الأقسام الثلاثة كيف يتعامل مثلا فالامور التي ليس ظاهرة عندك ولم تراها فعامل كل واحد شخص ليس معروف عندك وإن كان يعني يتعامل بالحرام مثلا ولكن إذا كان يتعامل بالحلال والحرام فهنا يجوز لك أن تعامله أن تقبل هديته أن تأكل من ضيافته فعلى هذه الأقسام الثلاثة لأن كلمة تعرف عين الحرام اللي إذا كان شخص معروف أنه ما عنده عمل إلا بهذا يعني لا يكسب إلا الحرام فهذا الذي لا تعامله راسا يعني أو لا تقبل هديته ولا ضيافته وغيرها إذا كان معروفا عندك والبحث هذا ما يجب البحث إنما قال هنا نعم إذا كان برفق إذا كان مجهول عندك شخص مجهول عندك ولا تعرفه بخير ولا بشر يعني مجهول هنا فهناك ماذا تفعل في هذه الحالة؟ فيقولك المحيي عبد الله أنا هنا فين بغي لك؟ تعميله سقط أفضل. وقولت أسقط في هذه الحالة حتى لا ينكسر خاطره ولا قلبه بالبحث عنه لأنهم مجهول عندك في في في معاملته ماذا يفعل وكيف يعامل وكيف يعمل. إجراء هنا والأمر الثاني؟ والأمر الثاني عدم الإحترام للمعادات الفاسدة. أتريد الخلاص؟ أنت بترى كم بلش؟ أنت شرعي جميع كليه إذا تجاوب بقولها. ولا تبيع ولا تشتري إلا بسعر صحيح. ولا بصر المعطى في المحقرات. في المحقرات نعم. في المحقرات. ولا بالغش والكذب ولا العرف على السلام. ولا تكثر عن بنت سعة. لو ترى عليه المشتري لم يشتري ما لم يشرها لذلك ذم. أمم هذه معاملة البيع والشراء يعني. المعطى نعم ولا تبعوا لشتري إلا بصيغة يعني هذه عند الفوجة يعني معنا بصيغة لكن هذه ليست موجودة الآن ولا في ولا في طريقة يعني في البيع والشراء إلا بالمعطاة ومعا المعطاة يعني بدون صيغة يعني مثلا لسان يشتري من المدكان يشتري من الأسواق في الأمور الصغيرة يعني في البيع والشراء المعروفة بين الناس في المحجرات يسموها الفوجة فهذه يجوز لك أن تبيع وتشتري بدون حتى صيغة يعني ما تقول اشتريت بعتوك اشتريت هذا معنى الصيغة فيقول المشتري مثلاً بعتوك هكذا فتقول جبنت هذه الصيغة أما إذا كان في الأشياء الكبيرة مثل روح بأشتري سيارة وبأشتري بيت وبأشتري أرض هذه ليست محقرات هذه أمور ليست صغيرة في فينبغي ينبغي يعني لا يعني أن يأتي بالصيغة يعني والصيغة تكون إما بالكتابة مع مع النية يعني فإذا كتب في الورقة إني بعتوك هذا السيارة بعتوك هذه فتكون مقام البيع والشراء أو باللفظ مع الكتابة هذا معنى قولي هنا في المعاطاة هي الأمور المحجورة فتكفي كما هو حاصل بين الناس ما حد يفهم هذه الصيغة ولا حد يف... ولا أحد يعرفها ولا أحد يعمل بها فأكثر الناس لما يشتري الواحد شيء يشتري ثم ي... بدون صيغة وهذا الذي يعني يحمل الناس الآن هذا القول الذي يقول بالمعاطة ومن الصعب أن الإنسان يريد أن يأتي بالصيغة التي يذكرها الفقهة أو غيره ما لأنك حتى لو تريد الصيغة فغيره فهو اشترى البائع المشتري يشتري الباع اشترأ مين اشترى بدون صيغة فكيف يريد الصيغة نعم يقرأيه وامذر كل المذر من المعاملة بالربا الربا فإنه من تبائر من أكبر الكبائر من اكبر الكبائر نعم فانه من أكبر الكبائر قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تعموا انفسكم وابعثوا من الربا انكم المؤمنين انما يستهانو قدن بحرب من الله ورسوله وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الربا موقتا وموكله وموكل له نعم وموكله وتكيبه الشهيد فجملة لقول للرباء أنه يفرم بيع النقص في مصره الخطة بالفطة المتعوم في مصره الخنطة بالفطة إلاك جسراً بمتر أو يداً بيداً فإن يفضل فالنعقو فإن يفضل فالنعقو كالذهب بالفطة والتمر بالخنطة جال التفاضل ووجب التثابت الحال ولا رب في بيع الحيوان ولا رب في بيع الحيوان بالحيوان والثوب بالثوب والمتعوم بالنقص وأيَّةَ وَالْإِحْتِكَارَ وَهُوَ أَنْتَشَرَ الطَّعَامَ كَعُلْمَ حَاجَةً سَاجِدَةً حَاجَةً إِلَهِ وَتَذَكِّرُهُ فَتَذَكِّرُهُ بِمِيَّةِ الْوَلاَعِ هُمْ هذا معنى الاحتكار يعني في في الطعام حتى يأتي الوقت الذي يكون ال ال السلعة أو الطعام غالي الثمن يعني فال ورد النهي في, في الاحتكار ونهي شديد في النهي الذي يحتكر الطعام يعني والناس بحاجة إليه نعم قرأيه فالأمر الثالث لإنحماك شهر في السنة والتبسط في مرسوذاتها فعين ذلك يغطر الورى ويدف الحاج فإن هذا سرق والحلال يحسن السرق فأما منع من مضرده من, من السنة أفد قدر الضرورة والحاجة الورى متيسر منه قال هجب الإسلام فأوضى به وإذا صنعت في سنة جيد فميس وفي اليوم والليلتي برقيفين من الخيصة للم يعلمك للهلال ما ينفيك فإن الهلالك إنه مريس عليك أن تتيشفن بالإكباظ من الأمر فالعنيك أنتهى ثالثة من كل ما تعلمه حراماً أو تظنه ظناً حصل من علامة ناجزة محرونة بالماء منتها وإذا هذا في نفسك شيء وبين فمن الضرع التناب وإن هل هو جاهر العين فإن العزم محاكة في النفس وتردد في الصدر الصدر وإن السر المفتون ثمان طوائف المفتون يعني حتى لو افتاك شخص بهذا الشيء ولكن إذا كان قلب قلبك مثلا لا يرى أن هذا الشيء يجوز أو يحل فلا يتفيد هذه الفتوى التي يفتيها مثلا المفتي لكن المقصود إيش العزم محاكة في نفسه وتردد في الصدر وأنا افتاك المفتون الفتوى لا تحل يعني الحلال مثلا شيء مثلا حرام الفتاة يصير حلال لا إذا كان ظاهرها أنه شيء لا يحل لك مثلا فلا يحل وأن أفتاك المفتي بهذا الشيء فالمقصود هو إذا كان يرى أن هذا شيء لا يحل له مثلا يعني لا يفيده وأن يأتي إلى العالم ويفتيه مثلا أو القاضي مثلا يحكم عليه نعم وهذا خصف من الله ظل المستنير في جانب المسلوب من الأخذين ولا تخسب أن الورع خص بالمسعوم وبالملفوض بل هو عمل في جامل ولكن عندما قلتا إذا كان في يدكا حلال مراحلة منه أو حلال وشبهة أن تبصف المسعوم أنا كان أحلى وأغير فإن المدارس كله عن الضباء على الغذاء يعني عن الطعام والشراب ولو طعمتي؟ وللطعمته من الحلال أكثر كبير في تنفير الغلب وتناوله للعبادة وقد قال بعد الثلاث كل ما شئتها منه دعمك قال إبراهيم بن أبهام رحمة الله تعالى أطب مطعمك أطب مطعمك. مطعمك ولا عليك أن لا تقوم الليل ولا تزوم النهار فعلم ذلك بالله شافيك أسلم وعليك بالأمر للمعهور أن نهي عن المهد فإن الطب الذي عليه ملاد أمر الجن والإذنه أنظر الله الشبب وأرسل المكتبين وقد انعقد على حيوبه إذماع المكتمين وتظاهر خصوص الكتاب والزنة على أمري به والساسين من تلكه قال الله تعالى أعوذ بالله إن الشيطان رجيه فأتكم منكم أمة يلعون إلى الخير وينعون بالمعروف وينعون عن المكتب قولا لقوم المكتبون فقد بصف الله المؤمنين بغير موضع من كتاب بالأمن بالمعروف والنهي عن المنكر فقد بصفهم في بعض المواد على الإيمان وفي بعضها على إصبارة الخلاف وإساء الزكا فقال الله تعالى لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدْ وَحِنْكَةِ مَرْيَمْ ذَلِسَ بِمَا أَعْصَوَ كَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يساء لا يتناولن عن مكره فعله فلا بد ما فعل يفعله. وقال تعالى وَالسَّكُوبِتْنَ الَّتِي بَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَأَيْتُمُونَ كُمْ فَلْيُغْيِرُوهُ بِأَجْلِهِ فَإِلاَّ يَسْتَجِيبَ الْإِسْتَعْنِي فَإِلاَّ يَسْتَجِيبَ الْعَلْبِ وَزَادِكَ أَنْ أَعْلَمَ إِيمَانًا. مباركه صلوات الله وسلامه عليه والذين نثي هذه فامرنا بالمعروف ولا تنهاون عن المنكر او لن يشفكن الله او او يبعد عنكم عقابا منه ثم تلهون من فريقه السجيد ولا يستجيب لكم, لكم. نعم وقالها وقال عليه السلام والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويرتقي كبيرنا و يقرب المعرف وينهى عن المسكر وعلم أن الأماه المعرف النهي عن المسكر فر كفاية إذا قام به بعض سقط الهرج عن الباقين وفسر سؤال لقادر منهم وين لم يقوم به أحد عمل جرعة ففرت عنه من هي القادرين على الجلدن والواجب عليه إذا رأيت من يجقوم عما كان فإن لم ينزجه فعليك بتغييره وقهره بالضبط وكسب آلة الله المحرمة ويرافة القمر ورد الأموال المنصوغة من يده إلى أربابها وهذه الرسلة لا يستقبلها إلا من بدأ نفسه لله أو كان مددنا له من جهة السلطان وأمروا الثبثان الأولتان عني التعريف والرعاة فلا يصل عنهما إلا جاهل المخبط أو عارم مخرج وعلم أن الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المحرم واجب والأمر بالمنطب والنهي عن المتروف مستقع وعليك إذا أمرت بمعروف ونهيت عنك ولم يسمع لك بالمقارقة في, في ماضي المتار فهجل مرتفبه حتى يصل إلى أمر الله نعم يعني الرتبة الأخيرة هذه إنما يخاص لمن إذا أدين له السلطان يعني أو الحاكم البلد يعني وليس معنا المعروف أنه يعني نمكر أنه يثير فتنة في البلد مثلا أو يأتي إلى الخمر فيكسرها أو يأتي إلى العود فيكسره هذا ليس خاص بكل واحد إنما يخاص بولاة النمو أما الرتبة الأولى والثانية فتصح وتدعو الله تعالى وتعلم الناس وترشد الناس أما الرتبة الأخيرة هذه هذه يعني لهذا شروط في الأمر نهي عن وليس على الإطلاق الإنسان يمر بمعرف وين عنك هكذا بدون شروط هناك شروط يعني فخصوصا الرطبة الأخيرة التي تتعلق بأن الحاكم أدين لك في أنك فأنك مثلا تفعل هذا الشيء أما أنك مثلا تأتي إلى أماكن الأماكن الخمر مثلا فتكسرها حتى تصير فتنة في البلد وتصير يعني ضرب بين الناس خاصة بكل واحد عندما يعمل يعمل كان عندما يأمر معروف يعني عنك بالرفق واللين يعني طبعا بالنصيحة أول قبل كل شيء سواء هو يبدأ ببيته أهل بيته ثم يبدأ بجيرانه ثم أهل بلده فهذه معنى النصيحة نعم في وعليك جل وعلا وعليك درا وعليك دكان من عاجل ودكان يتنشرين مشرين على عليها وقصدين لك وهذا الواجب على كل قريب وإذا كنت ألسل منك تضغل عليك لأبنى الغرب وطنية الواجب وواجهتها من الثلاثة هي التساعد هذا فهذا يكون رسنا وأحضر إنه مرحلة مع الملكة ومشاهد لأيه طاقت أنك ضعيف الزيمان فإن عبدك أمارك فإن عبدك أمارك عبد عليك الملين mereka ada kita, mereka fikir anda tidak dapat melihat mata. Abu tidak mengenai mata mereka, walaupun mereka. Oh, ada anda tidak melihat? Kalau kita orang dari dunia, orang lain tidak ada dalam dunia. Orang orang yang ada dalam dunia tidak ada dalam dunia. Mereka tidak ada dalam dunia. Ada orang dalam dunia tidak فأنا إذا عمنا أن المدهن يجب بسبب مني أو الأعضاء السورة إلى غير من المسلمين قصدوا حين إذن الله وذلك ما وجد وإياك الأمر مدهنة إنها من الجرائي وإياك أن يكون الحالي لك على الجد رفور من سواء المدهن أو زين أو حق يكون المدهن المباشر للمدهن وغير المدهنة. من المدهن ننلف السيكة نعم هذه المدهنة المحرمة يعني أما المجاملة مطلوبة من المسلم أن يجامل الناس ويجامل خوانه المسلمين، آه أما المداهنة يترك الدين لأجل الدنيا، يسموها مداهنة أما المداراة هذه التي محمودة وليست مذمومة ما ذمت حيا فدار الناس كلهم وهذه يسموها المجاملة أو يسموها المداراة بخلاف المداهنة. هي التي يترك الدين لا يدني الدنيا لا لا يدره سان الدين يعني فهنا فلهذا اجعلها من المحرمات نعم اقرا وعليك علينا ان نكون يوم نسجل الى تعالى ونسواط الشمس السياسه السياسه السياسه كذلك هذا اجتماع هذه الصفات في عبد أملا منها عندي به. لما مر به ميتنيبا إلا لكان صولة في الصدورنا. يعني, يعني وضع في القلب يعني صولة معناها يقع في القلب أو في هذا يقول خرج من الجنان دخل الجنان الذي يخرج من القلب فيدخل القلب يعني. أما الذي يخرج من اللسان ما جاوز الآذان فالإنسان إذا أراد أن يتكلم لابد يكون من قلبه ينصح إخوانه المسلمين من قلبه فيكون في له تأثير في القلب وكان لك من السياسة يعني يكون عنده سياسة يعني السياسة يعني في العلم يعني وليس معنى السياسة في حقل في العلم يحتاج إلى سياسة قالوا كل فل قال قال بعضهم كل علم ليس فوقه عقل والسياسة آخره أخيره خصاصة كل علم ليس فوقه عقل والسياسة أخيره خسارة يعني يكون يكون ما حد ينتفع به ولا حد يسمع كلامه إذا لم يكن عقل ولا سياسة ومعناها يعني يكون عنده رفق وعنده لين بالنصيحة لا رادا ينصح والأوقات المناسبة كذلك إليها وإذا خص إذا كان أكبر منه سنا فيتب يتنبه يعني ما نعم وَقَلَى إِلَى مع مَعَ الْمَسْتَوِيِّينَ وكل من يتحقق بالمراقبة الإلهية والتواصل عليهم ويحلق الدرحلة على عبادين من نتبع اليمن كمثل عن مشاهدة المنزل حتى ينزيله أبوحاتينا ويدينا ذات كما لا قد أدى على دفعنا وإياك والتجدد هو صلب على عورات المسلمين ومعاشرين المسورة جال عليه السلام من تتبع عورات أخير المسلم تتبع الله عورانه حتى يفضل همي في دنك دنك وعلم أن المعطية إذا فكرت سنكون مرتفة بنا فإذا ذهبتها ولم عم تغير عما ذهبتها وعليك إذا قسر وشأ ضرور معادي ومنحرر في موضع النبي وعليصة من قبول الحق في العنفة فيه. فإن فيها السلام ونزلتها إلى موضع أخر ويأولاد فإن العدد إذا نزل على موضعين فإن العدد إذا نزل على موضعين في عمر حبيث بصير ما يقول للمؤمن الذي لم أكثر في النصر بجين الله وشفره ورحمه ويغيره أصابه ونصر قول له نعم بعد عليك. إلا نحن رحيم وعليك بالعكل في رأيتك الخاصة والعمة والتمال لكيب تفضل لها فإن الله تعالى سيئك عنها وكل رأيك مسؤول من رأيك وعليك في رأيك, رأيك الخاصة جوالك السبع هي الإثام والتمع والبصار والبطل والقرج والريج فإن هذه الجوالك هي إسراء الله إياها وأنا تأكيد تمنى جاريا وعليك بكثير أمر أسيري باستعمالها بطاعته فإن الله تعالى إنما ضرقها نصابتك لتطيعه بها قول يا منه أنجلين عد لي بعيدك وشكرا. وشكرا أن تطيعه سبحانه بها أن لا تستيعه بشيء منها فإن ضررت ذلك ولم تفعله فقد بسلت نعمة الله كفرا ولولا أن الله صغف أنزل جوائك لك وجبها على طاعتك فكنت لا تستطيع أن تؤسي الله بشيء منها اقول لجارحا من تقول هذا لسان حالها اذا مرضت تحمل بها المرض يا عبد الله استقبله ولا تدرن عنك ايمانها والله عليا واذا عصيت الله بها ترجع الى الله منجد فتنحي يا رب فاني اسمع ونبي برؤيه ما ما بين يديه يدي الله تعالى فتطيق جوارحك جهيدا لك بمحاسبه يا من قلت برئت مني يا من تشير اليوم لا حول ولا قوه الا بالله ما لكم من ملجا يومئذ ما وعدتم من نكير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بالله بقلب سليم اورئني رجتكا من جور واكرهي وفيلا من ولد وزوج ومملوك وكل هاتولا من طاعته وحرم عليه من معجبه واحدا أن تسامحه في تلك واجب أو ينفك المحارب واجعه إلى ما فيه نجده وانتعجسه في الزائر الآخر واحدت أذبه ولا تغرس في قلوبه حرب الدنيا وشهبتها لتكون بذلك مدئة إليه وقد ورد أن أنه الجنسان أولاده يتعيبون منه بينا يجليلا ويقول يا ربنا إِنَّهُ لَمْ يَعْرَمْ رِكْنَا مَا أَوْجِبْتَ عَلِيْنَا مِنْ حَجِبْ قَقْتَلْ قَقْتَلْ بعده نعم بعد ذلك فأمر فضوكا هو أن الله تستطيع عليهم بذلك في طلب المقوم التي أعلمه الله ولا تعليقين وأن تستطيع قبولين وتفالقهم من الأسلاف الغريمة وأن تستطيعهم في بعض الأوقات من ما يتسمن لفضل ما تدرى المسكة والسنبير وتفالقهم برو الخوفين وأن تستطيع المسيئهم عن موسيئهم وأن تستطيع المسيئهم وتستطيع الجانبهم dan dia ni kalau dia akan membahagian dia ni ni macam macam so ni macam ni apakah tasawuf asasnya dari konsepsi ke kalau yang bagi aliyu nasi terbagi habaka apa dia bunyi kalau ifar dari rasulillah apa itu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata rahim dan dia kata yang nanti inilah yang ان هذه المسابح انما هي في حقوق تعطر في حقوق اللسان وذلها وتصن من الاكتفاء بمزيج من ذوق وتفقد لصحهه تغسلت وعقله عقل وديننا نعم وعليكم افضل الصلاه وباركه رسول الله و اغير ما غير ذلك نعم وقد تتقارئ يربع القراب بالاباس كما قال العلماء فكل راي مذكور النوعيه قال الله تعالى اقبل الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والحسن والهي فان الله يحب المحسنين الايه فدار عليه ثلاث اللهم ولي من امر امه اللهم ولي وليا من امر امه بشيء Boahan? Mereka, Saya akan mengisi barangan Bos performance b Stu-View, aky spreakutan oleh hamburg, ござter air 11ス arak Sapat per Tonian từ Arab 받고, merdeka lagi Labilir Selan YouTubers dan berada di Allah Alhamdulillah dan berada diulkas seperti Allah book نعم نعم. وبعدين يعني عنده يعني. نعم خلينا أجر يدرون عندي. هيوم. ما بجي يدري. ربو صبحان. أجيء من الساعة ثمانية. أخذتم لا لا. لا ما أكتبه. بتحكمن رسالة معه. نعم أنا. يدرون عندي. يعني إذا جل اندم حضرته بجيء. لا حسيت يعني. هم شيء بكرة ليل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 kita akan hatamkan Jadi besok pagi dibaca Tetap nanti eh, selebihnya Baca sama Ustaz Di kelas Dan biar cepat selesai Nanti besok habis maghrib kita hatamkan dua kitab itu Ya nah, Jadi tinggal sehari semangat Semoga Semoga eh, asalnya itu berada di dalam diri kalian semuanya sehingga kalian di masa depannya akan menjadi barokah ilmunya, barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah semuanya insyaallah. Kita minta doa sama Habib. Allahumma ya Allah, nasallu subhanahu wa nafi'an, rizqan wasi'an, faqihna wa yakunna fi din wa ij'alna wa yakunna min al ويجزعنا ويكوننا لجد واجتهاد وأن ثم يلاحظ سينا وحبينا الرسول محمد بن عبد الله وآل أصحابي زوجي ربي تسلمها يا الله فيهم قدم محمد بن عليب علي بعلس إن شاء الله رحمة سقاه ما رسينا حبينا عبد الله بن علي الحداد حبي محمد بن زان الحبشي ثم الحبيب حسن باهرون الله يغفر له وما يرحمه فعن بسراره ما له مع له الدنيا دافع الكشتر جالب الكل خير في خير ولطف عافيو إلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا اعترفنا باننا نكسر اسمك يا رب نعترفنا يا رب نعترفنا يا رب نعترفنا يا رب نعترفنا Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal